بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيين محمد وعلى آله وصحبه المعين أما بعده وعليه قراءة في كتاب التسهيل والفقه على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن علي سبسلار البالي الحنبل رحمه الله تعالى وذلك قرأتنا على شيخنا أبي عبد الرحمن علينا بن عبد العزيز موسى الله مغفر لنا ولي شيخنا ولي السامعين قال المصنف ورحمه الله تعالى وهذا الدرس التاسع قال المصنف ورحمه الله تعالى تثمت كلامي على باب صلاة التطوع ثم السنن وراتبة عشر قبل الظهر وبعدها وبعد المظرب والعشاء وقبل الصبح وهما أفضل ثم التراويح الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال بمام البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل ثم سن الراتبة عشر قال شيخنا كنفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجاء في حديث أم حبيبة اثنتا عشرة ركعة وهما ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد هذه كم ركعة ستة وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء في حديث أم حبيبة اربع ركعات قبل الظهر فتصير اثنة عشرة ركعة قال قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب واللشاء وقبل الصبح يعني ركعتان وجافها وهما افضل وقبل الصبح وهما افضل قال شيخنا يعني ركعة الفجر يعني افضل هذه الغرات قال وفقه الله ويستحب اربعا بعد الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلى اربعا قبل الظهر بعد الظهر حرمه الله على النار يعني يستحب ويستحب اربعا بعد الظهر واربعا قبل العصر رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعا قال شيخنا حسن على الصواب طبعا هذا الحديث في بعض الماء يضعفه جاء في مسلم سايح مسلم ان النبي عليه السلام كان يصلي قبل العصر اربعا ومحدث رحم الله مرام صلى قبل العصر أربعا بعض علماء يحسن بعض المضاعف وهذه سنة مستحب ليست راتبة فالعصر ليس له راتبة إنما الراتبة في الفجر قبله والظهر قبله وبعده والمغرب بعده ويستحب قبله يستحب زر ركعتين خفيفتين قبل المغرب وكان الداخل إذا دخل قبل صلاة المغرب ظن أن الصلاة أقيمت من كثرة من يصل الركعتين قبل المغرب كانوا يبتدلون السواري يعني الأعمدة في المسجد يصلون ركعتين والنبي عليه السلام خير فقال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وفي الثالثة قال لمن شاء نعم قال <تصفيق> رحمه الله تعالى ثم الترويح عفرون في رمضان ثم صلاة الليل وسطه ثم الشطر الأخير ثم النهار في بيته ثم مسجده قائما ثم قاعدة نعم قال رحمه الله تعالى ثم التراويح عشرون في رمضان يعني يشرح صلاة الجماعة في رمضان كما جمع رضي الله عنه الناس كما يقول البخاري في الصحيحة على أبي ابن كعب وتنازل علماء في الزيادة عن أحدى عشرة ركعة لأنه في حديث عائشة v الصيحين أن النبي عليه السلام ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على أحدى عشرة ركعة وجاء في حديث ابن عباس عند البخاري في الصحيحة أن النبي عليه السلام صلى ثلاث عشرة ركعة فقال العلماء هذا منتهى علم عائشة وحديث ابن عباس في البخاري دلوا على جواز الزيادة وأيضا عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وبعض علماء نحى منحا آخر وسلك مسلكا آخر فقال إذا كان القياء القنوت التويل يعني القيام يصلي ما جاء في حديث عائشة وابن عباس وإن كانت الصلاة قصيرة يزيد في عدد الركعات وذا بعض علماء من الشيخ الألباني رحمه الله إلى بدعية الزيادة على الإحدى عشر ركعة وهذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله لفو فيه كل علمائنا ومشيخنا قال ثم التراويح رشتون فيه رموان وسمي التراوي أنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم من طول القيام وقيل أنهم كانوا يستريحون بعد كل ركعتين أو أربع ركعت ثم صلاة الليل وسطه ثم الشطر الأخير وذلك لحديث أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه الحديث فالليل ستة أسداس النصف الأول ثلاثة أسداس والثاني ثلاثة أسداس وكان داود عليه السلام ينام النصف يعني الأول كم سدس؟ ثلاث ثم يقوم السلسة الرابعة والخامس ثم ينام السلسة الأخير يعني كان ينام نسخ و... ها؟ وسلس ويقوم سلسين. سلسين لماذا؟ لأنه كان قاضيا يقضي بين الناس فلابد أن أجلس لهم بعد الفجر فكانا ينام السدس السادس الذي قبل الفجر حتى يقضي بين الناس بالنهار نعم ثم النهار في بيته قال شيخنا صلاة النافرة في البيت افضل ثم في المسجد تجوز قال ثم مسجده قائما ثم قاعدا قال شيخنا صلاتها قائما ثم قاعدا ولكن قاعدا مع القدرة على النصف في النافلة انتهى كلا لو ان الانسان يقدر على القيام وصلى النافلة وهو جالس صلاة صحيحة ام باطلة صحيح ولكن له نصف عجل القائم وأما إذا كان يستطيع القيام وصل الفريضة هو جالس فصلاته باطلة لأن القيام, لأن القيام ركم في صحة صلاة الفريض أما القيام في النافرة فإنه مستحب ولذلك أفتع بعض علمائنا وشيخنا بأنه إذا جاء الإنسان في صلاة الفريضة والإمام راكع فكبر وهو في هيئة الركوع فحكم صلاته الفريضة أنها ليست صحيحة وتصبح هذه الصلاة صلاة نافلة تصبح صلاة نافلة إذا كبر هو جاء مسرعا والإمام راكع فأراد أن يزلك الركعة فكبر هو في هيئة الركوع فتحسب له نافلة ولا تحسب له فنضاء الصلاة تصبح صلاة نافلة ليس معقول أن يكون نصفها فريضة ونصفها كيف هذا ها لا يوجد لا مالكية ولا شفائية ولا حبارية ولا حرفية أبد للصلاة إما فريضة وإما نافلة قال رحمه الله تعالى ثم قائدا نعم كما سبق نعم قال الله تعالى وأدمى الضحاث تاني وأكثرها ثمان قال شيخنا الصواب لا حد لأكثرها أقلها ركعتان نعم أما أكثرها ثمانية فهذا خلاف الصواب وبعض علماء يقولون من حنابل أو غيرهم ويسللون لذلك بماذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى في دار أمهانه ثماني ركعات لكن هذا صادف أنه عليه السلام صلى ثماني ركعات ليس تحديدا وإنما جاء ذلك مصادفة فالقائلون بأنه ثمان ركعات أكثر شيء يسدل بهذا وقال لم يرد أنه عليه السلام صلى أكثر من ثمان ركعات لكن الصحيح أن هذا جاء مصادفة لا قصدا وصلاف دوحى تصلى فرادة ولا جماعة تصلى فرادة وما يفعله جماعة الإخوان المسلمين سبحان الله نشأوا على البدع نشأوا على البدع بداية بالعبادات وانتهى بالصيف يجلسون في المسائل يقولون أذكار حسن البنى ما اسمها مأثورات مأثورات حسن البنى يقرؤونها جماعة ثم يسلون الضحى جماعة ابن سعود لما أنكر على من يذكرون الله جماعة قال الرارف وجدناهم يقاتلون يوم النهروان انتدت بهم البدعة الى ان قاتلوا الصحابة في معركة النهروان هكذا البدعة تمتد باهليها تمتد باهليها نعم فنعم اكثرها ثمان نعم اذا علت الشمس الى الزوال اذا علت الشمس الى الزوال قال شيخنا وأفضل وقتها حين ترمض الفصال الفصال يعني صغار الإبل حين ترمض الفصال يعني إذا الحر صغار الإبل تنتقل من الشمس إلى إلى الظل تكون الرمضاء يعني في الساعة العاشرة أو العاشرة أو النصف أفضل أوقاتها لكن لو كان الإنسان جالسا في المسجد إلى أن تشرق الشمس يرغب فيما عند الله من الحجة والعمرة تامة تامة تامة فإنه يسلي رفعتين في المسجد وإن تيسر له في بيته يسلي ما يتيسر له إلى ما قبل الظهر بنصف ساعة تقريبا عن الأحوط وبعد طلوع الشمس بعشر دقائق إلى ما شاء الله قبل الظهر هذا وقت صلاة الظهر ويتسمى صلاة الأوابين يعني التائبين النساء يحلص على هاتين ركاتين أو هذه الصلاة ويتركها أحيانا يتركها أحيانا يشرع تركها احيانا مثل سجدة الجمعة كما ذكر أبو العباس تقييدين محمد الله في فتوى لا يواغب عليها إذا ظن الناس أنها واجبة قراءة آية السجدة سورة السجدة والإنسان يتركها أحيانا إذا ظن الناس أنها واجبة وفريضة هنا نعم. حين ترموض الفصال من الرمضاء تصيبها الرمضاء حرارة الشمس نعم نعم الفصال يعني صغار الإبل نعم قرى الله تعالى وسن أربع عشرة سجدة لقارئن ومستمعين قال, قال شيخنا وصلنا اربع عشرة سجدة لقارئن ومستمعين كالصلاة بلا تشهد قال شيخنا اربع عشرة سجدة هذا هو الراجح فهي اكد السجود ومع سجدة صاد خمس عشرة سجدة ويشرع السجود في صاد اللي في آية ماذا فخر راكعا وأناب ويشرع السجود وفي بعض المصاحب يكتبون سجدة لغير فلان لغير مالك لغير كذا أظن في في مصحف المغاربة وزنجات المغرب يكتبون هذا عندكم في قالون يكتبون هذا قالون نعم غير مالك السجود في صاد فقد سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليست مؤكده كباب السجدات والجمهور يشترط الطهاره ويشترط واستق... الطهاره واستقبال القبله والتسليم والتكبير في الخفر والرفع وابن عمر والبخاري وابن عمر رضي الله عنه والبخاري رحمه الله لا يشتريطان ذلك ولا يرون ذلك قوله وسن أربع عشرة سجدا لقارئ ومستمع القصه لا يا قال شيخنا يعني يسجد كسجود السلام انت هذا الكلام يعني اكو بعض الناس يقول الذكر الوارد دون سبحان ربي الاعلى لا السجود لا بد فيه من سبحان ربي الاعلى ثم تقول صير وجهي الذي خلق وصور وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين تقول الذكر الوارد في السنه هذه السجدة سجده استدواء مما يريد الشيطان إذا خرب قال عليه السلام إذا خرب ابن ادم السجده اعتزل الشيطان باك فسجد اعتزل الشيطان باكيا يقول يا ويلاه امر بالسجود فسجد فنام الجنه وامرته بالسجود فعصيت فلي النار هو السجود واما حكمها فذهب شيخ الاسلام ابن الله وجمعنا المحققين الى أنها واجبة لأن الله عز وجل قال فاسجد واقترب جاءت بصيغة الأمر ولا بجمهوره العلمي إلى أنها سنة وهو السواب قول الجمهور لأن عمر رضي الله عنه قرأ السجدة يوم على المنبر ونزل فسجل في, في أصل المنبر فلما كانت الجمعة القابلة قرأ السجدة وقتول المسجد وقال أبتأ أن أعلمكم وأخبركم أنها سنة يعني ليست واجبة وهو السواب وهل يشرع القيام عند السجود ام يسجد عن جلوس ذهب الى هذا شيخ الاسلام ابنتين محمد الله انه يقول ثم يسجد وذهب الجمهور انه يشرع ان يسجد عن جلوس والذي يسجد هو المستمع ذلك هذا من دقة المصنف البعلي قال قارئ ومستمع غير السامع لان الاستماع يكون عن قصد وإذا قرأ القرآن فاستمعوا ولم يقل فاسمعوا لأنه قد تسمع رغم عنك ومن استماع يكون عن قصد فإذا كان الإنسان جالس يستمع وسجد القارئ فإنه يسجد أما إذا لم يسجد القارئ ولو قرأ آية سجده لا يسجد المستمع كما في قصة عمر رضي الله عنه وهل إذا كان يعني المكان غير مناسب للسجود يجوز له أن يأخذ حفنة من التراب ويضع على جبهات يسجد عليها لا, لا يشرع هذا أن هذا فعله المشتكون وقتلوا جميعا لما فعل ذلك تكبرا إذا كان إنسان يقود السيارة ولسا أن يجعل الأرض لا بأس أن يسجد إيماء إن لم يكن هناك خطورة لكان مثلا يراجع حفظا ويقرأ ويقول بسياراته لا ماهه إلا بيكو أنك خطورة عليه كما أفتر علماء في صلاة النافلة في السفر في صلاة التطوّى في السفر إلا بيكو أنك خطورة كان أنك خطورة لا لا يفعل هذا لأن المحافظ على النفس من الضروة الخمس أولى من النافلة عند التعارض نعم وإما النافلة في الحضر ويفعل بعض من النافلة في الحضر على السيارة أو على الدواب هذه لا تشرع لا جزء هذا ما فعله الرسول عليه السلام إنما كان يوتر على راحلته في السفر لا في الحضر نعم قال رحمه الله تعالى ولا يتطوع بعد الفجر قال رحمه الله تعالى وسن أربع عشر سجد لقارن ومستمع كالصلاة بلا تشهد ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع وبعد العصر إلى الغروب عند الاستواء إلى الزوال إلا بما له سبب نعم هذا قال رحمه الله ولا وليتطوع بعد الفجر إلى ارتفاع يعني ارتفاع الشمس قد الرمح وبعد العصر إلى الغروب وعند الاستواء يعني استواء الشمس في كبد السماء إلى الزوال يعني زوالها عن كبد السماء حينما تميل جهة المغرب المغرب إلا بما له سبب وهذا البعلي اتبع فيه من؟ اه؟ اتبع شيخه واتبع الإمام الشيخ أيضا من قبله اتبع الشيخ الإسلامي تيمة نحن الله لأن البعلي له اختيارات لشيخ الإسلامي تيمة في مجلدة كبيرة فقال شيخنا على خلاف المذهب وكذلك الجمهور من الحنفية والمالكية يعني المالكية والحنفية والحمبلية يقول لا يتطوع في هذه الأوقات بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفن قدر رمح وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس ووقت الزوال إلى أن تميل جهة المغرب ولا يغرب قبل الإمام الشافي رحمه الله من يقول بجواز التطوع بعد الفجر وبعد العصر قال شيخنا والراجع فعلها يعني ذوات الأسباب ليس تطوع المطلق إنما ما له سبب مثل هذا تحية المست سنة الوضوء أما تطوع المطلق فلا يسلى قال شيخنا والراجع فعلها واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلانة السعدي وسماحة شيخنا عبد العزيز نبا صحيحنا الله ورحمنا الله جميعا نعم والخلاف فيها واسع وقوي جدا الخلاف في صلاة التطوع أو ذوات الأسباب بعد العصر الخلاف فيه قوي جدا بين العلماء لأن هناك نهي عام عن الصلاة بعد الشمس حتى تغرب الشمس وهناك أمر بالصلاة إذا دخل المسجد فهل يقدم الأمر عن النهي بعض علماء أو الجمهور من الحناف والمالكية والحنابلة يقال يقدم النهي لأن النبي عليه السلام قال إذا أمرتكم بعمل فأتوا منه ما استفعته وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه فقال في الأمر فأتوا منهما استطعوا وقال في النهي ف... فاجتنبوه يعني كونوا في جانب والمنهي عنه في جانب ولكن شيخ الإسلام من معه قالوا بجوازها جوات الأسباب لذليل خارج عن هذه النصوص كلها وهو قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين وركعتين الطواف من ذوات الأسباب وقد يطوف الإنسان في وقت النهي فهذا يدل على الجواز وهذا يعد مرجحا خارجيا عن هذه الأدلة العامة التي في ظاهرها التعارض مع الأدلة العامة الأخرى وقلنا أن الخلاف قوي لأن هناك تعارض في الظاهر مع دليل عام ودليل عام ولو كان هناك خلاف بين دليل خاص في الظاهر يعني لا في الحقيقة ولين عام فإنه يقدم الخاص على العام ولا إشكال على القاعدة للعصوليين لكن الإشكال هنا تعاول أجل العام بالأمر بالصلاة في دوات الأسباب والنهي عن الصلاة في التطوع لذلك في السعودية لو دخلت وصليت ركعتهم يجلسونك بالثور أن عندهم تشدد في هذا جدا يمنعونك من الصلاة وثبت من يدل على الجواز أيضا من ذوات الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الصبح ركعتين فقال آه الصبح وأربعا فذكر أنه يصلي النافلة فسكت يعني أقر الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء في السبيل المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ظهري بعد العصر مما يدل على جواز الصلاة لذوات الأسباب في هذا الوقت وهذا ما أفصل به اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله نباز وكان يفتي به رحمه الله ولكن أكثره العلم من ولمائنا ومشايقنا على المنع والراجح والله هو عالم قول سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله من أنه يجوز صلاة ذوات الأسباب بعد الصبح وبعد العصر لكن لأن أخ يحضر الدرس ورأينا الشيخ رجحي لا ينكر على الطلاب أيضا ربما يصلي بعض الأئمة في مسجد آخر ويحضرون درس الشيخ وفقه الله بعد الصبح بعضهم يأتي يجلس فلا ينكر عليه وبعضهم يأتي يصلي فلا ينكر عليه ان هذه المسائل مسائل فيها اجتهاد والخلاف فيها قوي وهذا من الفقه لا مانع أن تناقش نقاشا علميا هادئا لكن الإنكار لا يجوز في هذه المسائل الاجتهادية لأس يموان الأدلة فيها قوية من الطرفين والقيل ان عمره كما في الفتح كان يضرب الناس يعلوه بالذره من صلى في هذا الوقت ولا يعرف قبل الشافعي اهل المال العلمي قال بجوازه نعم نعم نعم بعد الأذان هذا بعد الأذان صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وثلاثة قبل المنشاء هذا بعد الأذان نعم, نعم يجيز التطوع استثن العلماء وقت الزوال يوم الجمعة أن يصلي إلى لأنه جاء في الحديث يصلي إلى أن يرقى الخطيب من بر يوم الجمعة خاصة نعم وهذا كان يقول به سماح الشيخ عبدالعزن بيز رحمه الله كان يصلي ثماني ركعات قبل لكن هذه ليست سنة راتبة يتطوع ما شاء قبل الجمعة وليت إخوان الذين يبكرون يحيو هذه السنة يعني يصلوا. يصلوا يصلوا قبل صلاة الجمعة حتى تعود الناس التطوع المطلق قبل صلاة الجمعة حتى لو كان بيراجع قرآن يراجع في الصلاة يراجع حفظه في الصلاة ورأينا طلاب العلف وجد العلماء يفعلون ذلك نعم no. قال المصنف رحيمه الله تعالى باب الجماعة واجبة على الرجال للخمس وفي مسجد لا تقام الا بحضوره افضل شوي شوي. نعم. قال رحيم الله تعالى باب الجماعة, باب الجماعة واجبة على الرجال للخمس ذكر الخير خير وقيل قوله قال شيخنا الجماعة واجبة على الرجال هذا يخرج النساء ويدوه أن يصلينا جماعة والإيمان في الوسط وقوله واجبة الجماعة واجبة قال شيخنا وقيل سنة يلام تاركها وقيل الجماعة شرط في صحة الصلاة وهو اختيار شيف الإسلام ابن تيمي رحمه الله ورواية عند إمام أحمد الصواب وجوبها كما قال المصنف والأدلة على ذلك كثيرا ومن الادله على انها فرض عين لا فرض كفايه قول الله تعالى والتات طائفه اخرى لم يصلوا معك لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذه حذرهم واسلحتهم ما وجه الدلاله على انها فرض عين لا فرض كفايه لان هناك طائفه اولى قال شيخنا مع صلاة, بعض مع, بعض مع صلاة بعضهم الركعة الأولى جماعة هذا يدل على أنها ليست فرد كفاية وإنما فرد ولو كانت فرد كفاية لكتفوا به معي ولم تنمتوا بالجماعة الأولى الذين صلوا مع النبي عليه السلام الركعة الأولى أذلة وجوبها قال سورة من أذلة الوجوب تركها لأهل الأعذاق كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافره الأخبثان وكذا في المطر ما وجه الدلالة من هذا أي وجه الدليل هنا آه. قال وافقه الله ولولا ان تكون واجبه لكان الجميع سواء ولما كان هو عفوا ولما كان اعذال البعض فائده او البعض اعذال نعم وأيضا من أذلة انتهى كلامه فقال الله من أذلة ما جاء في لعله في صليح مسلم فيما أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد همنت بالصلاة فتقام صليح مسلم نعم انظر ثم آم رجع بالناس ثم أمطلق برجال معي معهم حزو من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني في جماعة فيحذف عليهم بيوتهم بالنار فهذا التحريق بالنار يدل على واجب لمستحب واجب لا يكون في أمر المستحب. لكن القائلين ومن الجمهور من المالكية والشافئية والأحناف قالوا لو كانت واجبا لفعل فالقائلين من الوجب قالوا أنه عليه السلام يفعل لماذا لأنه قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية الذي منع وجود هؤلاء الذي عليهم الجماعة من الأطفال الصغار والنساء لو ذلك لحرق هذا يضل على الوجوب وليس السنية كما قال الجمهور بعض <تصفيق> الناس يتهون بالجماعة والتهون في صلاة الجماعة مدعاة للتهون في الصلاة عموما والجمع بين الصلاتين والله قال واركعوا مع الراكعين مع الراكعين يدل على وجوب صلاة الجماعة يقول النساء الله عنه حافظوا على الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنهدى وإن الله شرع نبيكم سنهدى ولقد رأيتنا ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق والنبي سنقول عليكم بالجماعة فإن يدى الله على الجماعة وإنما يأكل الذبب من الغنم القاسية هل حينما تسلي في بيتك تشهر بلذة الصلاة كحينما تسلي مع إخوانك في المسجد ها طبعا في المسجد أفضل تغشاه الملائكة تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتعلمه السكين نعم في الصحيح نعم في الصحيح إذا في الصحيح في نعم بخير <تصفيق> <داخل> السابقة <الصحيح> <تصفيق> وصلنا إلى قبله طيب لا نقف ان شاء الله هنا نقف وقت نقف هنا ان شاء الله ونبدا الجماعه وجبه الدرس القادم ونتفي بهذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله واياكم بما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم قل احسر عليكم وشيخانه هل, هل اسم جليل من اسمائي الله تعالى نعم هل من اسمائي الله تعالى لذلك تقول عبد الجليل <تصفيق> يسأل أخته متزوجة وزودها له ابن من زوج من زواج سابق وابنه بالغ فهل ابنه محرمي على زوجة أبيه نعم الله علم وظهر أن زوجة أبيه محظمة عليه لأن الله قال في المحظمات وإذن قد يكون هذا ربيب إذا كان صغير وربيب في الحجر وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وقوله تعالى في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب وليس مقصودا لذاته نعم نعم أو أبائي بعولتين نعم يقول عن طلب يوسف عليه السلام وعلى بعض علماء يقول هذا هذا في حالة خاصة لمن كان حاله كحال يوسف عليه السلام لا يخشى على نفسه يجوز والنبي عليه السلام قال لأبي ذر نعمة المرضى وبيسة الفاطمة قال يا أبي ذر إنك رجل ضعيف وما يلعب به الأحزاب الآن يأسب رهامي وحزبه يقول لنادي البكار لا يمثل الحزب ويأتي بنادي البكار يفتي بجواز عيد شم النسيم وعيد النصارى ولما يسأل الشيخ نادي البكار يفتي الشيخ نادي البكار طب انت تقول انك لا علاقة لك بالشر ماذا تفتي؟ يلعبون على الناس يلعبون السياسة الأمور العظيمة التي لو تعرض لها عمر لجمع لها أهل بدر يقدم لها الشيخ الشيخ الدكتور نادر بكار الذي لا فقه لا علم ولا عقل لا فقه ولا عقل يفكر به ولا حول ولا قوة السياسة الشرعية ويقضون الحزب شيء مدرسة السلفية شيء وحزب النور شيء آخر وهي يمثل حزب النور نحن نقدم في هذا لا نقدم العلماء إذا لم يتكلم العلماء في السياسة فمن يتكلم ها؟ من يتكلم في السياسة الجهال وهذه أمور عظيمة ونوازل تحتاج إلى عالم مجتهد يختي فيها يقدم فيها أمثال هؤلاء ولا حوه الله فيأتوا بالعجائب والغرائب الميه الإسلامي و و و و و و و والسياحة الإسلامية وربما يأتي الخمر الإسلامي والرقص الإسلامي والغناء الإسلامي وهلما جرى ولا حول ولا قوة إلا بالله قل شيخنا برك الله فيكم قلتم على ما فهمته أن الواسطة نوعان جائزة الأنبياء والرسل وشركية الأموات فنحب أن تبيل من وسط الأنبياء في حياتهم في أداء الرسالة فقط حتى يتوان بجوازة الرسل نعم حسنت وسط الأنبياء في البلاغ في البلاغ عن الله عز وجل وساطة بلاغ في حياتهم طبعا ليس بعد موتهم بعد موتهم لا نعم وفقنا الله إياكم يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول ببارك الله فيكم صلاة الجماعة هي في المسجد أم أي جماعة طبعا جماعة في المسجد وقوم النبي مات ووجيقه صلاة الجماعة أو صلاة الفرد حالها تجعل دوازن منفرد وصلاة الاثين من صلاة الواحد لا ذي على أن الذي يصلي وحده صلاته صحيحة خلافا لما قاله 200 من اشتراط صلاة الجماعة وأن من يصلي وحده صلاته باطلة هذا يدل على أن صلاة الذي يصلي وحده صلاته صحيحة لكنه آثم إذا لم يكن عنده عذر فهو آثم صلاة تشاهد قيام الليل بتشاهد واحد يدوز ذكر الشيخ الألباني كيفيات صلاة قيام الليل وأتى رحمه الله بكيفيات كثيرة لا تراها في مثل كتابه صلاة الترويح مع مخالفتنا له ومخالفة العلماء له, له بقول البدعية الزيال على 11 ركعة لكن كتابه هذا صلاة الترويح كتاب عظيم جدا جاء بالأدلة والنصوص على كيفية صلاة الرسول كيف يتشهد عليه الصلاة والسلام إذا صلى عدد